ف ض ي ل ة الشيخ محمود ابو الوفا ا ل ص ع ي د ي ط ا الرجيم ن <تصفيق>

ولقد أ ه ل ك ن ا أ ش ي ا ع قد فهم من م شيء

في مضعف صدق

What's, What's the, the matter?

「フィーハ

اسماء ل إ ن ا ن ن ل الله ا ا ل ج س ن ى

و َ غ َ ل َ ب َ الجار َْ

اسماء الله الحسنى

「お前は」

موسوعه النابلسي م ا ت ك ذ ب ا م

ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م فبأي آلة

فبايها <تصفيق>

م و س و ه ا ل ن ب ل و ا ل ا ب ل ا م ي ه

إ ن استطعتم أ ن

b a b

س م ا ء فكانت و ر د ة كذبهان ف ب أ ي آ ل ا م ا ل ربكما ت ك ذ

س م ا ء فكانت و ر د ة كالدهان

هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون